إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل, وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إِن فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غافلون. أُلائِكَمَا وَهُم النَّ رُ بِمَا كانَوا يَكْسبون إ الذيذنَ آمَنوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِ يَهْديهِمُ رَبّهُم بإمانِهِمُ تَجرِمِ تحتهِمُ الْ الأأَنهَارُ فِي جََّاتٍ النَّعم دعوهُم فيِيهَا سُبَبحانَكَ اللهَّهَُّ وَتتحَتهُ فيِيهَا سلام. وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ وَبِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ وَأَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلََّا كَشَفْنَ عننْهُ ذُرَّهُ مََّكَ أَلم يَدععونَ إى ظُرّ م السَّاح كَذَلِكَ زُيينَ للمُسْرفينَ مَا كانوا يَععملون وَلَقَد أَهْ لَنَقُرونَ مِم قَبلِكُم لََّا ظلَمُ وَجَأَتْم رُسُلُهُم بالِالبَيينات وَج أَتحم رُسُهُ وَمَا كانوا لمِنوا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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 وظنوا أنهم أحيط بهم ودعوا الله مُخْلِصِينَ له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا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 تَخَلَّطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقوم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 قُمَه من يررزُقكُم منِ السماءِ والالْأَرض أََّ يَمْلكُ السَّم وَالأَبصَارَ وَمي يخِْرجُ الحَّ منِن المَيت وَمه يخْرج الحَّ منِ المييت وَُخرجُ الْ الميتَ من الحي وَم يُدَبِّر الأمرُْ فَسقولون الله فَكُلْ أَفَلا تَتقُون.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 ق هل الم شركائكم م يهدي إلى الحق ق الله يهدي للحق أفم يهدي إلى الحِّ حّ أي يتبع أَّ لا يهدي إلاا أي يهدام أفمَ يهدي إلى الحِّ حق أي يتبع أَّ لا يهدّ إلا أي يحدا فمالَكم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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ المجرمون ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 قُلْ أَرَايتُمُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِنْ رِزْقٍ فَاجْعَلْتُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَك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 متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واذل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكلت فَأجمِعوا أمكُم وَشركَ أَكُم ثَُّ لا يَكن أَمركُمُ عَلَيْيكُ غَّةَثُ قُضُو إلَّ وَلا تُظِرون فَإِن تَوَّيتُمُ فَمَا سَألتكُمُ مِنْ جر إن أأَجرِْيَ إللاا علىى الله وَمِرْرتُ أن أَكَُ مِنَ الْ فَكَذَّبُهُ فَنجيناهُ مََّهُ ف الفُللكِ وَجعلناهُم خَلَائ فَ وأأَرَرقن الذيينَ كَذذبُ وَغرَق الذيينَ كَذبوا بآياتنَا فَوظُر كيف كانَان عاقبَة المُذرينثُ بَعثْن مِنْ بعدهِ رُسًُا إلى قومُِهِ مُ فَجاءُوهم بالِبَناتِ فَمَا كانُوا اليمنِنُون فمَا كانَوا لمِنُوا بِمَا كَذَّبُ بِهِ مِ قبل كَذَلِكَ نَطبعُ على كلُلُ بِالْمعْتَدين ثمَُّ بَعثْنَا مِن بَعِْهِمُ مسى وَهَارونَ إى فعونَ وَملَائِهِ بآياتنَا فَسَْكبرر وَوكانوا قَوْمَم مجرِْمين فَلََّا جَاءهُم الْ الحَقُّ مِنْ ادِنا ق إهَا لَِحْرُ مُبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قَالَ لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جيتموا به آه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وَمَا آمَ لِموسَ إِللاا ذُرِّيَةُم مِ قَوْمِهِ عَى خَوْوفٍ مِمْ فِرعونَ وَمَلَائِهِمْ عَ خَوْوفٍِ مِمْ فِرَعونَ وَمَلَائِهِمُ أَ يَفْتِنَهُ وَإَِّ فِرَوونَ الععَالِناَا فِي الأررضِ وَإِهُ لَِنَ الْ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 رَبنَ توُمِسْعَلَى أأَموَالِهِمُ وَشْدُد عَابُ بِهِمُ فَلاَا يُمِنُوا حتىَا يَرَوُ الْ الععَذاابَ الألم قَا قَد أجب الددععْوَتُكَا فَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَّ سَبيل الذيينَ لا يَعلممُون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إ رَبكَ يَقضِي بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كانوا فِيه يَاخْتَلِفون فَإِن كنتَ فِي شَكِم مَِّاأَزَلناَا إلَكَ فَسألَِّذينَ يَقررَأونَ الْ الكِتابَ مِن قبلِك لََد جَاء أَكَ الحَُّمِ رَبِّكَ فَلا تَكََّ مِن الممترين